التي عنوان لها في مساله ليس مباح الترك حتما وذكر جماعه وجوب صوم من عذر ذكر تحت هذه المساله مسائل ومنها قوله رحمه الله تعالى واختلفوا في الندب هل حقيقة وكونه المشهور مندوب لغة المدعو لمهم من ماخذ من من الندب وهو الدعاء لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم اي حين يدعوهم فهل النذم بمعنى الدعاء مطلقا او الدعاء لمهم ثم قولان لاهل اللغه صابهه الدعاء لي لمهم ليس كل دعاء يطلق عليه ندب وهو من حيث الجمله يطلق بمعنى بمعنى الطلب وعرفناه فيما سبق هذا بحث وقد مر معنا عند التقسيم الحكم الشرعي الى تكليفي ووضعي ذكرنا الواجب ما يتعلق به والمندوب وما يتعلق به وعرفنا مندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه كما ان الواجب ما اثيب فاعله ويعاقب تاركه ونه يعاقب الصواب انه لا بذكرها وإن كان ثم من يعترض عليها قل يعاقب الاصل انه يعاقب من مات على ترك واجب أو فعل محرم الاصل الذي دلت عليه النصوص انه يعاقب قد يعفى عنه لا يعفى هذه مساله اخرى اخرويه تتعلق بالبارج الله أما نحن نعتقد أن كل من مات على معصية فيخشى عليه يخشى عليه ماذا العقاب قد يعاقب بالفعل لا يعاقب قل هذا ليس ليس من شأننا البته وانما نبحث فيما خاطبنا به وخاطبنا به أمر رتب البالج لو عل على أن من تركه حينئذ يستحق العقاب واذا استحق العقاب هذا هو الاصل فالاصل بدلاله النصوص ان كل تارك لواجب أنه مستحق للعقاب ثم قد يعفى عنه او لا يوفع عنه ليس البحث في هذه المساله المندوب ما اثيب فاعله فاشترك معه الواجب فطالما مع الواجب اذا الواجب يثاب فاعله قصدا يعني لابد من من النيه كما مر معنا كذلك المندوب يثيب فاعله قصدا كذلك أما إذا فعل مندوب لا على وجه القصد بل اتفاقا او من باب العادة ونحو ذلك هذا لا ثواب عليه البت لا ثواب إلا بنية القربه لا ثواب إلا بنية القربه وأما الواجب الذي يصح دون نيه هذا الواجب المتعلق بحقوق العباد اما العبادات المحضه العبادات المحضه هذه لا تصح إلا إلا بنية كالصلاه والصوم والزكاه والحج هذه عبادات محظة وهي من اجل العبادات شرط صحتها نيه القربه ولم يعاقب تاركه هذا احتراز عن عن الواجب والمندوب من المسائل المهمه المتعلقة بالمندوب انه يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاده ترك استحبابهم هذه من الفوارق المهمه يعني يجوز لك الا تتلبس بالمندوب الا تصلي الراتبه لكن مع تركك للراتبة هل تعتقد انها ليست بسنه الجواب لا اذا يجب ماذا المحافظه على الاعتقاد مع الفعل أو مع الترك الاعتقاد لازم لانه حكم شرعي فلابد من اعتقاده فهو واجب من, من هذه الحيثيه اين يجوز تركه بمعنى التلبس به لا تفعله لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه بمعنى أنك إذا تركت اذا تركت صوم يوم الاثنين لك أن تترك لكن لا تعتقد انه ليس بسنه وليس بمستحب لان اعتقاده يعتبر من الحكم الشرعي وهذا الكلام للشيخ السلام من التيمي رحمه الله أن المندوب يجوز تركه لكن لا يرد سوى اعتقاد تركي استحبابه قال في التهبير المندوب شرعا ما اثيب فاعله ولو قودا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا قوله ولو قولا عمل قلب اراد اشار الى تعداد المندوب انه قد يكون بالاعتقاد وقد يكون باللسان وقد يكون بالفعل فليس المندوب متعلقا بالافعال بالجوارح فقط حينما قد يكون بي باللسان كتلاوه القرآن بما لم يجب وتلاوه الفاتحه في الصلاه هذه واجبه تلاوه تلا واذا منها واجب ومنها مسحب كذلك الاعتقاد قد يكون مسحب كما ذكرت اي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرضا بالمصائب الرضا بي بالمصائب يعني بالمقدر إذا كان مصيبة هنا هذا فيه نزاع منهم من راى انه واجب ومنهم الرا انه مستحب على القول بالاستحباب اذا عمل قلبي وهو مستحب خوف من الله عز وجل الاخلاص المحبه الرجاء توكل هذه اعمال قلبيه وهي واجبة بل هي منها ما هو ركن في الايمان لا يصح الايمان إلا, إلا به قال هنا في مسألة تعلق بالندم بعد ان عرفنا الندم ما هو هل الندم مامور به ام لا هكذا صورها بعض من كان هذا التصوير ليس بصواب وانما اتفقوا على أن المندوب مأمور به باتفاق لا خلاف بينمتا وانما الخلاف هل هو مامور به حقيقه او مجازا فالخلاف فيما يطلق عليه بكونه مامورا به هل هو على وجه الحقيقة الذي هو استعمال اللفظ فيما وضع له بلسان العرب ابتداء او أنه من قبيل التجوز هذا الذي وقع فيه النساء وكانت عبارة صاحب الاصل جمع الجوامع تقتضي أن الخلافه في ماذا في كوني مامورا به أو لا وهكذا صور بعض الاصونيين هل المندوب مأمور به او لا قولا واحدا مامور به وإنما الخلاف هل هو مامور به على وجه الحقيقة أو على وجه المجازي قال الناظم رحمه الله تعالى واختلف من اهل الاصونه اختلفوا اذا يختلفون ويتفقون كسائر اهل الفنون يختلفون ثم مسائل وفاق ثم مسائل مسائل خلاف والوفاق معلوم من محله ومسائل الخلاف منها ما هو خلاف سائغ ومنها ما خلاف ضعيف وهنا الخلاف دايم بني عليه ثمره ولو كان الخلاف مذكورا في كتب الاصول على وجه القوه قالوا اختلفوا اي اهل الاصولي في ماذا اختلفوا في مسألة وهي متعلقه بالندب اختلفوا في الندب هل مامور حقيقه هل هو أي ندب هل هو أي ندب بمعنى ماذا بمعنى المندوب هل هو مامور به حذف الجار المجرور للعلم به وكذلك لليل النظم هل هو مأمور به أي هل يطلق عليه لفظ المأمور به اي مسمى بذلك هل يسمى بذلك ام لا مامور به مامور هذا لفظ ولا شك ان اللفظ له هو لفظ وله معنى معنى الذي يصدق عليه زيد هذا لفظ له ماذا له ما يصدق عليه الذي هو مسمى اللفظي سما اللفظ مامور به هنا اذا له مسمى المسمى قد يكون واجبا قد يكون واجبا وقد يكون ماذا مستحبا اذا اللفظ شيء والمسمى باللفظ شيء آخر اللفظ متحد هنا المأمور والمسمى به متعدد لان الواجب يسمى مامورا به قولا واحدا حقيقة والمندوب يسمى ماذا يسمى مأمورا به اذا قوله هل مأمور به أي هل يطلق عليه لفظ المأمور به أي مسمى بذلك قال ناظم زياده على صاحب الاصلي حقيقه أي حال كونه حقيقه حقيقه او مجازا او مجازا فيه خلاف فيه هذا الخلاف مبني على صيغه امر هكذا تقرا به بالتفكيك امر خلاف فيه خلاف مبني على أن امر هل هو حقيقه في الايجاب فقط ام انه حقيقه في القدر المشترك وهو مطلق الطلب هذا الخلاف هذا الخلاف امر هل هو حقيقة في الايجاب فقط فإذا قلنا حقيقة في الايجاب فقط صار المندوب ليس مامورا به لو قلنا حقيقة في الايجاب فقط إذا قيل امر لا يفهم منه الوجوب فصار مرادف لماذا لصيغه افعل بصيغه افعل فالوجوب حقيقه وافعل لدى الاكثرين للوجوب اذا نقول ماذا ها صيغه للوجوب عند بعضهم امر كذلك للوجوب على هذا القول ماذا تستنبط حرك ذهنك المندوب ليس مامورا به طيب قول الثاني امر حقيقة في القدر المشترك القدر المشترك هذا وجوده وجود ذهني من المراد به قدر المشترك مطلق الطلب بقطع النظر عن كونه جازما او ليس بجازم هذه مسألة اخرى ذات خاصيه خاصيه هذه لا تميز تخرج اللفظ عن مصدقه وحينئذ نقول امر في القدر المشترك الذي هو الطلب لا شك أن الايجاب فيه فيه طلب والندب فيه فيه طلب كل منهما طلب ولذلك قلنا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اما أن يرد على وجه الاقتضاء الذي هو الطلب اما طلب فعل وإما طلب تركين. طلب الفعل قلنا على وجه الجزم أو لا على وجه الجزم اشتركا في, ماذا؟ في طلب الفعل طلب الفعل هو القدر المشترك هذا وجوده وجود ذهن لا وجود له في الخارج ليس عندنا طلب فعل ثم هو ليس بجازم ولا غير جازم أو يشمل النوعين حينئذ نقول امر قيل إنه حقيقة في القدر المشترك على هذا القول صار الامر امر حقيقة في الايجاب وكذلك حقيقة في في هذا محله محل, محل الخدا والصواب ان امارا حقيقه في القدر المشترك حينئذ يطلق على الايجاب أنه أمر ويطلق على الندب أنه امر كذلك يطلق على الاجابه أنه أمر ويطلق على الندب أنه امر ينبني عليه مساله عظيمه قالوا الخلاف لفظي ليس كذلك بل الخلاف معنوي إذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ عندنا أن امر ليس خاصا بالواجب وليس خاصا بالندبي فنحمله ان دلت قرينه على أن المراد به الايجاب حملناه على الايجاب وإن لم تدل قدين على الايجاب لم يدل دليل على ما ان المراد بالامر هنا الايجاب حينئذ لا بد من حمله على اليقين واليقين ما هو الندب يقين هنا اذ له ثمره له له ثمرة والصواب كما ذكرنا نامره حقيقة في مطلق الطلب قدر المشترك حينئذ يصدق على الندب أنه مأمور به ويصدق على الواجب أنه مأمور به ولذلك جاء استعماله مشتركا في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى قال هنا يأمر بالعدل والاحسان يعني ويأمر بالاحسان وايتاء ذي القربى يعني ويأمر بإيتاء ذي القربى فهو معطوفات بالفعل الأول هينذن يأمر بالعدل العدل كله واجب قال والاحسان يعني يأمر بالاحسان والاحسان منه واجب منه مستحب اذا يامر استعمل لفظا واحدا وهو ماذا ها يامر في الاحسان والاحسان منه واجب فامر به والاحسان منه مندوب فأمر امر به والاصل الحقيقة للمجاز نرجع إلى الى الاصل أن ان استعمال اللفظ انما يطلق في في حقيقته وأمر بالمعروف وأمر بالعرف العرف المعروف منه واجب ومنه مستحبا قال وامر دل ذلك على ماذا على أن امر تستعمل في الايجاب وتستعمل فيه في في النذري قال هنا واختلفوا في النذري هل مأمور حقيقه أو مجازا لما ذكر حقيقة عرفنا أن الذي يقابله ماذا ها المجاز حين يذكر الاول الاصل وترك الثاني لانه مبني عليه ففي اشاره الى ان الخلاف في كون حقيقه او مجاز وليس بكون مامورا به أو لا فملا فمحله خلاف إن انه مامور به قال في خلاف مبني على أن امر حقيقة في الايجاب كصيغه افعل هاتان مسالتان يظن البعض انهما بمعنى واحد وقد قيد به لكن الصواب أن ان آمار هذه مسألة وصيغه إفعل هذه مساله أخرى افعل حقيقة في الايجاب مجاز في الندب امر حقيقه في الايجاب وفي الندب صحيح افعل حقيقه في الايجاب مجاز في الندب وافعل لدل اكثر للوجوب يعني حقيقة نحن نقول ماذا إذا جاءت صيغه افعل متى نقول للندب نحتاج الى ماذا الى قرينه صارفه اذا القرينه انتفدت نحمل على ماذا على الايجاب إذا وجدت قرينه ها حملناه على الندب محتاجه إلى قرينه هو هو المجاز وما لا يحتاج فهو الحقيقه اذا صيغت افعل كمساله اصوليه هي حقيقه كلما وجدت صيغه افعل في القرآن وفي السنه فقل بالالزام دلت على الوجوب الا اذا دل دليل وهذا الدليل يجب ان يكون ايه أو حديثا أو اجماعا كما قال ابن حزم قرين لابد بد تكون شرعيه حينئذ ناصرف اللفظ من دلالته الحقيقيه على الايجاب إلى الى الندب فاستعماله في الندب يكون مجازا واما صيغه امر فهو حقيقه في الامر الجازم وغير الجازم فدخل فيه الندب فرق بين مسالتين اذا امر قال هنا في خلاف مبني على أن امرى حقيقة في الايجاب كصيغه افعل سوى بعض الاصوليين بين امرى وبين صيغه افعل كما أن صيغه إفعل حقيقة في الايجاب كذلك امرى حقيقة في في الايجاب حينئذ ينبني على قوله ماذا أن الندب ليس مأمورا به حقيقه وان سمي في قوله تعالى يامر بالعدل والاحسان فهو فهو مجاز قيل استعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز قلنا لا مانع عند الاصوليين ان يستعمل اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز لا اشكال فيه اذا لا اشكال على, على هذا القول فلا يعترض عليه بانه جمع بين قوله يأمر في اللفظ الواحد استعمل في ماذا في العدل وهو واجب يأمر بالعدل فهو ايجاب واللفظ نفسه ذاته في نفس الوقت استعمل في ماذا في الاحسان ومنه ماذا منه ندب إذا استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه هذا جائز عند كثير من الاصولين وهذه من الفوارق التي قد يخطئ فيها كثير من الناس في مسألة المجاز عند الاصوليين وعند البيانيين عند الاصولين أكثرهم لا يشترطون القرينه الصارفه عند البيانيين اجماع لا يحمل اللفظ على مجازه إلا بقرينه فرأيت أسدا عند البيانيين قولا واحدا الحيوان المفترس ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع إلا إذا أتت قرين رايت أسدا يخطب جاز أما عند الأصوليين رأيت أسدا أسدا يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع أين قرين قال أولئك البيانيون نحن أصوليون إذًا فرق بيننا النوعين ولذلك ثمة فوارق بين المجاز والاستعاره والكنايه عند الاصوريين عنها عند البيانيين ولو وجد من عنده هم يجمع الفوارق بين بين البابين لكان لكان حسنا ولذلك اثر الامام احمد رحمه الله تعالى انه يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه وامر بالعرف وافعل الخير افعلوا خيرا افعل. هذا اظهر من السابق افعل قلنا الأصل في ماذا بدلالة الشرع والعقل واللغة أنها للايجاب وافعل الخير الخير منه واجب ومنه مستحب اذا استعمل افعل في الحقيقه وفي المجاز اين القرين ليس عندنا قرين ليس عندنا قرين هذا يؤكد مذهب الاصوليين قال هنا امر حقيقة في الايجاب كصيغه افعل فإن امر حقيقة فيها فلا يسمى يعني على هذا القول على هذا القول لا يسمى المندوب مأمورا هكذا لا يسمى لابد من التقدير هكذا عبارات بعض الصنيين لابد من التقدير فلا يسمى حقيقة أما كونه يسمى فهو قول واحده بان الامر يسمى بان المندوب يسمى امرا لكنه على هذا القول لا يكون حقيقة انما يكون مجازا او اما را حقيقه في القدر المشترك بين الإيجابي والندبي وما هو القدر المشترك بين الايجابي والندبي هو مطلق الطلب كل منهما طلب إذا رجعتها إلى الاصل في بيان حكم الشرعي تعريف وخطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء ما المراد بالاقتضاء قلنا المراد به الطلب دخل تحته أربعة انواع من احكام الشرعيه لان الاقتضاء الذي هو طلب إما طلب فعل وإما طلب ترك طلب الفعل إما على وجه الجزم أو لا الأول الواجب والثاني النادب طلب ترك كذلك على وجه الجزم اولى الاول التحريم والثاني الكراهه اذا اربع احكام شرعيه دخلت تحت قوله بالاقتضاء اذا بالاقتضاء قدر مشترك قبل ان تقسمه الى جازم وغير جازم نقول هذا قدر مشترك امر حقيقة في القدر المشترك بقطع النظر عن كونه جازما او غيره غير جازمين قال أو في القدر المشترك بين الايجاب والندب أي طلب الفعل فيسمى حقيقه فيطلق على المندوب أنه مامور به حقيقه قال اما كونه مامورا به بمعنى انه متعلق الامر اي صيغه افعل لان صيغه افعل تدل على ماذا تدل على الندب لكنه مجازا هذا لا شك لا خلاف فيه لا خلاف فيه وانما امره هو الذي فيه فيه نزاع هل يدل حقيقه او لا اما افعل فتدل على الندب حقيقة أو مجازا لا افعل تدل على الندب حقيقة أو مجازا مجازا ليس حقيقة ليس ليس حقيقه وليس مجمعا عليه في خلاف لكن الجمهور على على ان صيغه افعل تدل على الوجوب هكذا الجمهور عند الاصوليين ونحن نقول اجماع الصحابه على ان صيغه افعل تدل على, على الوجوب قال هنا اما كونه اي الندب مامورا به بمعنى أنه متعلق الامر اي صيغه افعل هذا فلا نزاع فيه البت سواء قلنا انها أي صيغه افعل مجاز في الندب ام حقيقه فيه كالايجاب وهذا خلاف ياتي فيه بمحله في والكلام هنا فيه في الأمر امر لا في صيغه افعل البحث في امر لا في صيغه افعل والأمر مقول على الواجب والندب بالحقيقه وافعل مختصة بي بالوجوب اذا امر على الصحيح مقول أي محمول على الواجب والندب بالحقيقه ويسمى الواجب مأمورا به حقيقة ويسمى المندوب مأمورا به حقيقة هذا الصواب وأما إفعل فهي مختصة به بالواجب فلا يدخل المندوب تحتها إلا على وجه المجاز بان تدل قرينه تصرف اللفظ عن اصله الى مجازه فالندب مأمور به حقيقة ولا يدخل فيه صيغه افعل وهذه طريقه الآمدي وطريقه الرازي انه لا فرق بين الامر وصيغه افعل عند الرازي فقر الذي يسمى الامام لا فرق عنده بين الأمر وبين صيغه افعل فاذا قيل صيغه افعل هذه حقيقة في الواجب كذلك الأمر لا فرق بينهما والصواب الفرق بينهما أن امر يختلف عن افعل لغة وشرعا لغه وشرعا وكذلك دلالته العقلي قال الناظم واختلف في الندب هل مأمور حقيقة على تقدين أو مجازا فكونه المشهور فكونه اي فكون الندب مأمورا به حقيقة هو القول المشهور فكونه المشهور كونه يعني كون الندب مأمورا به على الوجه الذي نطق به الناظم الذي هو الحقيقي مشهور يعني هو القول المشهور هو القول المشهور والشهرة كما هو معلوم وضوح الامر لذلك سمي الشهر شهرًا قال فكونه اي كون الند بمأمورا به حقيقة هو المشهور أي هو القول المشهور هل يكون صفته الموصوف محذوف مشهور عند من عند الاصوليين لأن البحث هنا بحث اصولي اذا المشهور عند الاصوليين وعباره الصاحب الاصلي جمع الجوامع قال وفي كون المندوب مامورا به خلاف هذه العبارة فيها شيء من النظر لماذا لأن مفاد العبارة أن المندوب هل هو مامور به أو ليس مامورا به سواء على وجه المجازة او الحقيقه هنال نفى كون المندوب مامورا به مجازا وليس ليس البحث في هذا قال وفي كون المندوب مامورا به او لا خلاف عندنا مسالتان المندوب مامور به او لا المندوب مامورا به حقيقه او مجازا فرق بين المسالتين الثاني لا خلاف ان المندوب يسمى مامورا به وعلى الأول لا لا يسمى مامورا به قال الزركشي وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مامورا به املا وظاهر كلام المصنف في كونه مامورا به املا وانما الخلاف في انه حقيقه او مجاز خلاف هل هو حقيقه او مجاز قال الصيوط في شرحه فالتصريح بحقيقه في النظم وذكر الترجيح من زيادته من زيادته هو هنا نص على أن الخلاف إنما هو في كونه حقيقه او لا ثم المصنف في العاصل ما رجح هنا يد المسألة في ماذا كونه مامورا به او لا وترك حقيقة وهي جوهر المسألة ثانيا لم يرجح قال خلاف والذي يذكر المسألة دون ان يرجح استوع ذكره وعدم ذكره كذلك يعم ما الفائده من ذكرها الا ان يقال بانه أراد أن يذكر أن هذه المساله قد وقع فيها نزاع وهذا ماذا الذي استفادوا منه لو قال قائل الماء فيه خلاف ثلاثه او اثنان ولم يرجح ماذا استفاد السامع لم يستبث شيئا النجس بالتغير عدم التغير إذا كانت دون قلتين اذا ماذا استفاد لم يستبث شيئا فالكاتب والشارح إذا لم يرجح في الغالب هذا وجوده وعدمه سواء وجوده وعدمه سواء قال فالتصريح بحقيقه وذكر الترجيح لانه قال فكونه المشهور يعني كونه مامورا بحقيقه هو القول المشهور هو القول المشهور وهذا يعترض على سوده كوني ماذا ترجيحنا بمرجح ضعيف لانه ليس كل ما اشتهر كان كان راجحا قد يشتهر ويكون قولا ضعيفا اذا هو رجح نعم لكنه رجح بطريقه مرجوهه لأن الشهرة والكاثرة هذه ليست علامة على على الحق ولذلك قد يكون قول الجمهور ولا يكون ماذا ولا يكون راجحا في في نفسه فقوله وذكر الترجيح من زيادة لا شك انه ذكر الترجيح لكن قوله المشهور فيه اشاره إلى انه قد رجح من جهه الشهرة والكاثرة وهذا ليس بمرجح فيه في نفسه بل المرجح يكون بذكر الدليل ان كان في مقام ذكر الاصول الفقهيه أو او غيره والصحيح أنه مأمور به حقيقة بناء على أن صيغه امر حقيقة في القدر المشترك بين الايجاب والندب أي طلب الفعل كما ذكرنا ولدخوله في حد الامر والانقسام الأمر اليهما وهو مستدعا ومطلوب قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذه تاملها فاشرح لك المساله من من الإحسان الاحسان منه واجب ومنه مندوب قاطعا ويتادى القربه كذلك منه واجب ومنه مندوب وقال يأمر في الجميع في الثلاثه امر بها اذا الاحسان مامور به اولى هنا معمور به وهو على مرتبتين واجب مامور به اولى مامور به مندوب مامور به اولى مامور به اذا اخبرنا عن عنه بكونه مامورا به واذا دل الدليل الشرع على ذلك فهو فهو الاصل وحينئذ نحمل على حقيقته ويطلق الامر عليه والكتاب والسنه والعصر الحقيقة لا المجاز لا يقول أن قائلا ان هذا اطلاق مجازي قلنا هذا يحتاج الى الى قرين على طريقه البياني حينئذ نقول هذا لا ثم قرين وثم علاقه فرق بين المسالتين ولاصل الحقيقة لانه طاعه الامتثال الامر قال في التحبير وهو مامور به حقيقة عند احمد والشافعي واكثر اصحابهما يعني أصحاب الشافعي وأصحاب احمد قول مشهور عند الأكثر أنه مامور به حقيقة وحكاه ابن عقيل عن علماء الاصول والفقهاء يعني ادعى انه قول لجميع الصني هذا فيه نظر وحكى ابن الصباغ في العدة أنه مامور به حقيقة عند اكثر أصحابهم ونقله ابو الطيب عن نص الشافعي وعند ابي الخطاب والحلواني ضم الحاوس كان اللام والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حام منهم ابو حامد وغيره انه, مجازن أنه مجازن يعني عند بالخطاب والحلواني والحنفيه وبعض الشافعيه منهم ابو حامد وغيره انه خطاء بالخطاب هذا حمالي من عندنا وكذلك الحلواني والحنفيه وبعض الشافعيه منهم ابو حامد وغيره محمد الغزالي انه مجاز لذا ثم قولنا وذكر الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى ان المرغب فيه من غير أمر مرغب فيه من غير أمر قد ياتي نعم قد يمدح ويثنى عليه دون ان يؤمر به رغب فيه او لا رغب فيه المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعه وامرا حقيقه فيه اقوال لنا ثالثها طاعه لا مأمورا به ضاعه لا مأمورا ي هذه وان ذكرها صاحب التحبير في هذا الموضع لكن الظاهر ليس لها مناسبه لماذا لان البحث ليس فيما اثنى عليه الشارع ولم يأمر به هل يسمى مأمورا به حقيقه اولى البحث في ماذا فيما أمر به الشارع يعني جاءت لفظه امر هل نحمله على الندب اولى حينئذ هذا محل النزاع في كونه حقيقه او مجاز اما كونه مرغبا فيه ولم يأمر به وانما اثنى على فاعله أو على ذات الفعل او رتب ثوابا عليه حينئذ ولم يأمر به هذه مساله مساله اخرى اذا ثم قولان ولا نجعل ما ذكره شيخ الاسلام هنا قولا ثالثا وانما هما قولان مامور به حقيقة مامور به مجازا دليل القول الأول أنه مامور به حقيقة اولا دخوله في حد الامر يعني يشمل حد حد الامر لانه عرف الأمر بماذا استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هكذا على ما شاع على ما شاع عند اهل الاستدعا والاستدعاء هذا أمر معنوي والامر صفه لللفظ انتبه هذه هذه اشعريه مغلفه مغلفة عندهم من قواعدهم أن الذي يعتبر مطابقا ابتداء هو ما يذكر جنسا في الحد حينئذ إذا كان الذي ذكر جنسا في الحدي إنما هو معنى حينئذ يكون المعرف ماذا يكون معنى من المعاني وهذا الذي اراده لاشاعره لذلك الأمر والنهي عندهم المراد به في التعريف ماذا الأمر النفسي والنهي النفسي والعام النفسي وسائر التعريفات إنما المراد بها ما يكون في النفسي بناء على أن الامر نوع من أنواع كلام البارجه لو علو كلام الله تعالى ماذا نفسي ولذلك الذي يجري على قواعد السنه وجمعن يعرف الأمر بانه اللفظ الدال على الطلب هكذا إلى اخره لابد النات بماذا اللفظ واذا جعلنا الإشارة المفهمه تدل على الوجوب وهو الصحيح او الترك قد يدل على الوجوب ونحويه حينئذ نقول ناتي بلفظ ما فنفسره باللفظ ونفسره بماذا بالإشارة المفهمه أو بالكتابة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقال اسلم تسلم امر بالاسلام او لا امره مع كونه مكتوبا عند كثير من اهل الأصول هذا لا يعتبر من صيغ الامر وانما صيغ الامر خاصه بماذا بي بالقول فقط باللفظ أما ما لم يكن كذلك فلا يسمى امرا ياتي بحث ان شاء الله تعالى المراد هنا أن تصدير حد الأمر بالاستدعاء هذا لا يسلم بل هو اشعريه مغلفه لأن الاستدعاء معنى من المعاني من لم يعرف قواعدهم في التعريفات المنطقية قد يلتبس عليه الأمر قل لا باس به لانه جعلوه ماذا استدعاء بالقول قل لا يجعل القول هو الاصل قول الذي يدل على الاستدعاء اما ان تجعل الاستدعاء وتجعل القول فرع قل لا هذا لا يسلم اذا نقول المراد الامر على ما شاء عندهم الاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وعرفنا أن وجه الاستعلاء ليس بالشروط وسياتي بحث ان شاء الله تعالى والاستدعاء المراد به ماذا الطلب مراد به الطلب والمندوب مستدعا ومطلوبا فدخل في الحد أولى دخل في الحد دخل في في الحد حينئذ إذا قلنا الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هذا الحد يشمل ماذا يشمل المندوب ويشمل الواجب اذا دخل في الحد وإذا دخل في الحد جاز ان يقال المندوب مأمورا به حقيقة هذا المراد به قال في المستصفى اما المندوب فانه مقتضى أي مطلوب ومستدعى كما أن الواجب مطلوب ومستدعى لكن مع اسقاط الذم عن تاركه اذا اشتركا وافترقا هذا الذي اراد ان يبينه اشترك في ماذا أن الواجب والمندوب كل منهما مطلوب ومستدعى مقتضى الا أن الواجب يذم تاركه والمندوب لا لا يذم تاركه ولذلك قال واما المندوب فانه مقتضى واذا كان مقتضى دخل في الحدي لأن قوله استدعاء الفعل بالقول شمل الواجب وشمل المندوب فإخراجه يحتاج الى قرينه وهم لم يريد ذلك البت قال فانه أي المندوب مقتضى لكن مع اسقاط الذمي عن تاركه والواجب مقتضى كذلك كالمندوب كل منهما مقتضى لكن مع ذم تاركه ولذلك قلنا يعاقب تاركه الواجب المندوب لا يعاقب تاركه هذا الفرق بين النوعين لكن مع ذم تاركه اذا تركه مطلقا او تركه وبدله اذا كل منهما مقتضى المندوب مقتضى والواجب مقتضى فدخل في حد الامر وإذا دخل في حد الامر صار المندوب مامورا به كما أن الواجب مامور كما ان الواجب مامور به وبناء على ذلك فإن المندوب يدخل في حقيقة الامر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد وهو أن كل منهما مستدعى مطلوب فهذا يصدق عليهما كصدق الحيوان وهو اسم واحد على الانسان والفرس إذا قلنا الحيوان يطلق على الفرس وعلى الإنسان اذا المراد به ماذا القدر المشترك القدر المشترك فاطلاق الحيوان على لفظ الإنسان لا يخرجه عن كونه يطلق كذلك على على الفرس كذلك الشأن في في الأمر الامر المراد به المستدعى المقتضى الأمر المراد به المشيء المستدعه المقتضى المطلوب يصدق على الواجب ويصدق على المندوب اذا له فردان كما أن الحيوان له فردان إنسان وفرس كذلك الأمر له فردان له أحد الواجب والمندوب كما أن الحيوان يطلق على الفرس حقيقة ويطلق على الإنسان حقيقة كذلك الأمر يطلق على الواجب حقيقة ويطلق على المندوب حقيقة لا فرق بينهما البت قال فهذا يصدق عليهما كصدق الحيوان وهو اسم واحد على الإنسان والفرس مع ان الانسان له حقيقة مغايره لحقيقه الفرس الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهر اذا انفترقا كل منهما مفارق لي للاخر فافترقا في الحقيقة واتحدا في الجنس كذلك الواجب والمندوب افترقا في الحقيقة واتحدا في الجنس الذي ومطلق الطلب فكذلك الواجب والمندوب يطلق عليهما اسم واحد وهو ان كلا منهما مامور به حقيقه إلا أن الأمر في الواجب أمر جازم والأمر بالمندوب امر غير جازم والقيد بالجازم غير الجازم لا يخرج عن هذه حيثية كما اننا قيدنا الإنسان بكونه حيوانا ناطقا وقيدنا الفرس بكون حيوانا صاهلا فالقيد بالناطق والصاهل لم يخرج عن كونه يصدق على كل منهما حيوان كذلك الشان في الواجب والمندوب قال الطوفي في شرح بلبل وكل قسم قسم اقساما كقاعده فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الاقسام إذا قسم شيء إلى اقسام قاعده ما هي إذا قيل كلمه اسم وفعل وحرف إذا الكلمه تصدق على الاسم فيقال الاسم كلمة والكلمة تصدق على الفعل فيقال الفعل كلمه والكلمه تصدق على الحرف فيقال الحرف كلمة كذلك الحيوان قسم الى فرس و وإنسان وحمار الاخر فيصدق على كل واحد منهما انه حيوان كذلك الأمر ينقسم إلى واجب ومنذوب فيصدق على الواجب أنه مامور به ويصدق على المندوب أنه مامور اذا قاعدة التقسيم يجب تطبيقها في هذا المقام فما فما كان مقسما إلى اشياء نقول هذه الأشياء يجب أن يصدق عليها اسم المقسوم وكل شيء قسم اقساما كقاعده عامه فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الاقسام صادق بمعنى ماذا محمول يعني يصدق عليه بمعنى انه يحمل عليه فيخبر عنه هذا المراد كما إذا قلنا الحيوان إما ناطق أو غير ناطق كالفرس والشات والطائر فاسم الحيوان صادق على الجميعين فكل واحد من هذه يسمى حيوانا فكذلك الأمر يصدق على الواجب والندبي فهذا معنى قولنا مورد القسمه مشترك بين اقسام ذلك المعنى فيكون المندوب مامورا به كما ان الواجب كذلك وهذا هو الدليل الثاني وهو أن مورد القسمة يصدق على كل فرد من من الاقسام وثانيا الدليل الثالث انقسام الامر اليهما يعني الامر ينقسم الى ماذا باتفاق الامر ينقسم الى ماذا امر جازم وامر غير غير جازم بدليل التقسيم السابق بتعريف الحكم خطاب الله المتعلق بالفعل بلاقْتِضَاء عرفنا الاقتضاء المراد به الطالب ثم قلنا ماذا جازم وغير جازم اذا تقسيم هذا معتبر وهو اصل قسم الامر اليهم كما هو شائع عند الفقهاء واهلي اللغة أن الأمر قسمان أمر ايجاب او امر وأمر وامر ندب واستحباب ومن المتقرر أن مورد القسمة مشترك بين القسمين ضرورة فثبت أن المندوب مامور به حقيقة كالواجب قال الآمدي كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الادب قولهم بانقسام الامر الى امر ايجاب وامر ندب يعني كيف ينكر هذا بكونه حقيقة في في المندوب وقد شاع وذاع عند أهل الأدب وغيرهم بكون الأمر قسم الى ماذا امر ايجاب وامر الناذبن وهذا لا يكاد أن يخلو كتاب في أصول الفقه عن ذكر هذه الفائده ثالثا من ادله الدل على أن المامور على ان الندم مامور به حقيقة اطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنه يعني جاءت تسميته ماذا امرا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والاحسان وجل الاستدلال ذكرناه سابقا والاصل الحقيقه للمجاز اذا أطلق الأمر على الإحسان المستحب حقيقة حقيقه والا ماذا الا حقيقة حقيقه وحيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز اذا لم يكن اذا لم يستحل حينئذ ماذا بقينا على على الاصل وهو حمل اللفظ على حقيقته فثبت أن الامر يطلق على المندوب كما يطلق على الواجب فالمندوب مامور به حقيقه كالواجب ومثل قول تعالى واامر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب هذا أصرح دليل أصرح دليل هو هذا المعنى هو أن الشارع بارجا لو على اطلق افضل الامر على المندوب والأصر الحقيقة فيجب حمل على حقيقته ولا يصرف إلى المجاز الا بي قرينه ورابعا انه طاعه لما فيه من امتثال الامر هل المامور به طاعه او لا طاعه قطعا فإذا صلى الراتبه أطاع الله عز وجل اذا اعتكف اطاع الله عز وجل اذا تلا قران اطاع الله عز وجل اذا هو هو طاع لما فيه من امتثال الأمر أمر بتلاوه القرآن فامتثل امر بالاعتكاف فامتثل امر بصيام الاثنين والخميس فامتثل فان الامتثال امتثالا امري يسمى طاعه ولهذا يقال فلان مطاع الامر فلان مطيع الامر وكل طاعه مأمور بها كل طاعه مأمور اطيع الله امر بماذا بالطاعه والطاعه منها مأمور به او لا مأمور به اذا دل على ان الم على ان مأمور به اذا انه طاع لما فيه من امتثال الامر فان امتثال الامر يسمى طاعه لهذا يقال فلان مطاع الامر وكل طاعة مأمور بها حقيقه قال ابن عقيل لا يجوز غيره عند اهل اللغة لا يجوز غيره عند اهل اللغه الطاعه مامور بها والممتثل يسمى ماذا مطيع ولذلك يقال فلان مطاع الامر اذا امتثل امره ولا شك أن كل طاعه مأمور بها حقيقة لقوله تعالى أطيع الله وأطلق أطيع الله في ماذا في الواجبات دون المندوبات او انه عام هو عام أطيع الله واطيعوا الرسول من يطيع الله من يطيع الرسول جاءت, جاءت الأوامر هنا مطلقه فدل على أن الطاعة مأمور بها ومن الطاعة ما هو مندوب هذا وجه تقريري الدليل قال الطوفي والمقدمتان ظاهرتان واما أن كل طاعه مامور بها كل طاعه مامور بها فلقول تعالى أطيع الله وأطيع الرسول أطيع فعل امر إذا قال صل ما هو المامور به الصلاه اذا واضح هذا صلوا زكوا المأمور به عين الصلاة وعينه عين الزكاه أطيع الله المأمور به ماذا الطاعه الطاعه ما هي امتثال الامر وإذا فعل مندوبا امتثل امرا أو لا امتثل اذا حصلت الطاعه فصار مامورا به صار مامورا به وقوله عليه السلام بلسان الحال والمقال في غير موضع اطيعوني ولان الطاعه امتثال الطلب وامتثال الطلب مامور به فالطاعه مأمور بها هذا وجه حسن ويعني امتثال الطلب أن الشارع إذا طلب منا شيئا أمرنا بامتثاله إذا طلب شيئا طلبه لماذا عبثا سدى لا وانما راد به ماذا الامتثال يعني العمل فاذا كان كذلك وصار طاعتا وطاعت مأمور بها قال كقوله صلوا واساكوا قال في المصطفى وزالي وقال قوم المندوب غير داخل تحت الامر المندوب غير داخل تحت الامر يعني لا يكون مأمورا به وهذه غير المساله غير المساله قلنا مسالتان المندوب مأمور به او لا المندوب مأمور به حقيقة أو مجاز قال غزالي قال قوم المندوب غير داخل تحت الامر وهو فاسد من وجهين احدهما أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى امر ايجاب وامر استحباب والثاني أن فعل المندوب طاعه بالاتفاق والثاني هو الشاهد فيه في هذا الدليل دليل القول الثاني اذا هذه أدلة ماذا قول الأول وهو انه مامور به حقيقه ولا يعدل عنه الا لدليل ليس ثم دليل اعظم ذلك ما جاء في اطلاقه في الكتاب والسنه أن امر يصدق على المندوب ودليل القول الثاني اولا قالوا إن الله عز وجل يعني امره لا يطلق على المندوب به على المندوب اليه حقيقه وانما يطلق عليه مجازا يعني إذا وجد ذلك في الشرع فهو مجاز لا لا حقيقه مدلي قالوا جاء استعمال أمر في الواجب جاء استعمال أمر في الواجب لما لما استعمل امر في الواجب دل على اختصاصه به فإذا أطلق على المندوب صار ماذا صار مجازا صار مجازا قولوا تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره إذا امر فخالفت امره احذر من الفتنه والعذاب الالم دل على ماذا على أن أمر للواجب تحتمل على ماذا على الوج فإذا أطلق امر لا على الايجاب وانما على الأمر الأمر لا يقال فيه فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الالم هذا لا يقال في المندوب اذا خص الأمر به بالايجاب لهذه القرينه قال والمندوب لا يحذر فيه ذلك عرفت مجلس الاستدلال أن قوله جل وعلا فليحذل الذين يخالفون عن امره رتب العقوبه عند مخالفه الامر ومتى تترتب العقوبة عند مخالفه الامر إذا كان واجبا اثيب فاعل وعوقب استحق العقابة تارك ولذلك هذا دليل يصلح لما ذكرناه سابقا الاعتراض دائما يعترض على تعريف الواجب بانه يستحق العقاب قالوا لا لا يستعمل الذي اذن قد يعفى عنه قلنا هذه الايه تدل على أن كل من خالف الاصل ماذا أن تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم اذا العقوبه هي الاصل والعفو هذا فرع وليس باصلا ولذلك ترتب العقوبه في الاصل يرتب على كل تارك للواجب اما العفو هذا لا, لا لا نستطيع نقول هذا يعفى عنه لكن نقول هذا ماذا يخشى يخشى عليه العقوبه لان لا نرجم به بذلك لانه قد يعف عنه في الاخر أما في الدنيا فلا, فلا نحكم عليه بذلك البته قال هنا دالة به منطوقها أن الواجب هو الذي يترتب عليه على تركه العقابه وعبر عن الواجب هنا في هذه الايه بالامر فدل على اختصاصه بها رد هذا الاستدلال يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه امرا كما ذكرنا في دليلنا بمعنى أن قوله عن أمره المراد به أحد انواعه وهو ماذا الايجاء بدليل ماذا بدليل القرينه الداله ونحن اذا جاء لفظ امر يعني لو اردنا أن نرتب هنا نرتب كما رتبنا في صيغه افعل صيغه افعل هل تدل على الوجوب او لا نقول ما محل الخلاف يعني يحكى عن اصوليين خلاف وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب وقيل للمطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب تفاصيل عند الاصوليين حينئذ نقول صيغه افعل لها احوال اما ان تقتلن بها قرين او لا والقرين هذه اما ان تكون دال على الوجوب أو على الندب هاتان الصورتان ليستا الداخلتين في الخلاف يعني صلي وإلا قتلتك قولا واحدا ما هو ها صلي والا قتلتك قولا واحدا للايجابي بمعنى انها لا تحمل على على الندب هل هذه محل خلاف الجواب لا صلي ان شئت ها قولا واحدا الندبي هل هي محل خلاف هل تحمل على الوجوب الجواب لا اذا معرفه محل النزاع هذا يسهل عمليه فهم الخلاف اذا هاتان الصورتان جاءت فيهما صيغه افعل حملت الأولى على الإيجاب باتفاق باجماع وحملت الثانيه على الندب باتفاق باجماع وليست هي محل النزاع ما هي محل النزاع افعل ولم تاتي قرينه تدل على الهجوم تبي لم تاتي قرينه بهذا التفصيل لم تاتي قرينه تدل على الايجاب ولم تاتي قرينه تدل على النفي اذا انتفاء القرينه القرينه ليس دائما تدل على عدم الايجاب صحيح القرينه المتصلة بصيغه افعل ليس دائما كما قد يتبادل الذين ليس دائما تدل على عدم الايجاب لا قد تاتي قرينه تدل على ماذا على الإيجاب والآية التي معنا اتصلت بها قرينه تدل على على الايجابي اذا صيغه افعل قد تطلق ويصاحبها قد تطلق عن قرينه وقد لا تطلق عن قرينه قرينه قد تكون دالة على الندبه وقد تكون داله على ماذا على الايجابي ام راق يحمل على المعنيين حقيقة لكن قد يقترن به قرينه يدل على ماذا اذا قلنا انتبه قاعده اذا قلنا امر في القدل المشترك صار لفظا مجملان عرفت هذا اذا قلنا الصحيح أن, الم... أن المندوب مأمور به حقيقة صار ماذا صار لفظ امر مجملا بمعنى انك لا تعمل به حتى ماذا حتى تأتي قرينه تميز هذا او ذاك والا حملته على ماذا على اليقين حينئذ ياتي التفصيل في امرك التفصيل في صيغه افعل قد تاتي قرينه تدل على الندب يتصل به وقد تاتي قرينه تدل على ماذا على الايجاب وقد لا تاتي قرينه اذا لم تاتي قرينه حينئذ قلنا هذا مجمل نحتاج إلى الى مفصل الى مرجح فاذا جاءت قرينه تدل على الايجاب قلنا امر هنا تدل على الايجاب هل يصلح هذا دليلا على رد قولنا بأن المندوب مامور به حقيقه الجواب لا لا يصلح ذلك اذا هذه الايه ليست في مقام الاعتراض على القول الاول لماذا لانه استعمل امره وقيده بقرينة تدل على أن المراد به هنا الايجاب وليس مطلق الامر وبحثنا في ماذا في مطلق الامر انتبه لهذا ثانيا قول صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه ومعلوم أن السواك مندوب وهو نفى ماذا لا امرتهم لا امرتهم اذا لم يأمرهم اذا كيف يقال بان السواك مندوب إليه ونقول هو مامور به حقيقه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قلنا ف نقول هذا يؤخذ من ادله أخرى لا امرتهم امرا ايجاب اذا المنفي هنا ماذا أحد نوعي الامر وهو أمر الإيجاب قالوا هنا لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه حديث متفق عليه وقد ندبهم إلى السواك ندبهم الى إلى السواك علم أن الامر لا يتناول المندوب قال الطوفي في تقرير دليلهم ولو لو كان المندوب مامورا يقرر دليلهم كيف سنبط النص من النص ما يسد قاعدتنا لو كان المندوب مامورا به لحصل التناقض حصل تنا لان النبي ص صرح انه ماذا انه ما امره وانت تقول ان مندوب المسواك مامور به حقيقه لانه مندوب حصل تعارض او لا حصل تعارض اذا حصل التعارض من قولنا الم... المندوب مامور به حقيقه أو من قول المندوب مامورا به مجازا ما الذي حصل التناقض معه القول الأول الاول اذا دفعا للتناقض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ماذا المندوب مأمور به مجازا لان لو قلنا حقيقة لجعلنا الحديث هذا من المتناقض ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشقى على امتي لامرتهم اذا ما أمرهم ومع ان السواك بالاجماع مندوب اليه اذا ليس مامورا به حقيقه ليتفق ماذا نفي الامر مع كونه مامورا به هذا وجه الاستدلال قال لو كان المندوب مامورا به لتناقض قول صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه مع تصريحه بالامر بالسواك امرا مؤكدا نحو قولي عليه الصلاه والسلام الساك طاهر مسالك القرآن في احاديث غير ذلك ووجه التناقض أن لولا تقتضي العرب امتناع الشيء لوجود غيره بثناء الشيء لوجوده لولا زيد لاكرمتك امتنع ماذا الاكرام لوجود زيد هنا لولا لولا وجود المشقه لامرتهم بالسواك اذا امتنع الامر لوجود المشقة اذا لم يامره لم يامر كما ان الاكرام امتنع لوجود زيد كذلك الامر امتنع لوجود المشقة لوجود المشقه قال تقتضي في اللسان امتناع شيء لوجود غيره فقوله لولا ان اشق على لا لامرتم بالسواك يقتضي امتناع امره لهم بالسواك لوجود المشقة عليه فدل على أنه ما أمرهم به وقوله الساك ونحوه تصريح بالأمر به فصار آمرا به غير عامر به وهو عين التناقض عين فرار من هذا ماذا نقول المندوب ليس مأموراً به المندوب ليس مأموراً به وانما لزم هذا التناقض من قول المندوب مأمور به فدل على بطلانه دل على بطلانه لانه لان ملزوم الباطل باطل ملزوم الباطل باطل ولازم الباطل باطل كذلك اذا لزم الباطل من الباطل اذا لزم الباطل من القول دل على ماذا على بطلانه أما اذا قلنا ان المندوب غير غير مامور به لا يلزم هذا التناقض لان نقول مثلا السواك مندوب وهو غير مامور به يعني حقيقه فيكون ذلك موافقا لما فهم من قوله لولا ان شق على امتي لامرتم بالسواك من عدم الامر به ثم قال قول عليه الصلاه والسلام لامرتم بالسواك المراد به لامرتم امرا ايجابا لماذا لان الشارع قد اطل عرفنا في الادله السابقه الشارع قد اطلق امر على المندوب كذلك إن الله يأمر امر بالعدل والاحسان هذا دليل واضح بين ولا اصل الحقيقه إذن نفي النبي صلى الله عليه وسلم الامر هنا المراد به أحد نوعي الامر يعني لولا أن يشق على أمة لأهمية السواك وما يترتب عليه من الفوائد العظام لولا المشقه على الامه لامرهم أمر ايجاب مع كون قد أمرهم أمر استحباب وندب ولذلك قال قال طوفي هنا قول عليه الصلاه والسلام لامرتم بالسواك المراد به لامرتهم أمر ايجاب فهو المنفي لأنه هو الذي تحصل به المشقه اما الأمر لا على طريق الايجاب فلا مشقه فيه باعتبار ماذا ليس باعتبار الفاعل لأن الصواب أن المندوب المندوبه تكليف كما سياتي والتكليف ما فيه كلفه ومشقه حينئذ باعتباري ماذا باعتباري كونه مخيرا الواجب لا تخير فيه كذلك لا يقال صلي إن شئت ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم صل قبل المغرب صل قبل مثل ما قال لمن شاء دل على أنه ليس ليس بواجب إنما هو مندوب قال بعضهم دل على انه ليس براتبة انما هو مطلق فحينئذ المشيئة هذه تنافي الايجاب تنافي الايجاب فاذا كان مندوبا فهو مخير بين الفعل والترك اذا لا مشقه فيه من حيث الالزام واما الواجب فيه ماذا فيه الزام لما إذا تلبس به فقد يكون فيه مشقه بل بعض المندوبات قد يكون فيها مشقه اعظم من بعض الواجبات ولذلك ملازمه السواك في كل وقت هذا فيه نوع من والاعتكاف فيه نوع مشقه وصيام يوم وافطار يوم في الصيف الحار الى غيره في مشقه اولى في مشقه قد يصوم رمضان في جو لا لا مشقه فيه ويصوم بعده النفله في مشق اذا المشقه قد تجامع المندوب كما أن الواجب الاصل فيه أنه مشقة قد ترتفع المشقه عنه كذلك لكن لا ينفي ذلك أن يرتفع وصف الإيجاب اذا المشقة واعتبارها ينظر فيها بهذا الاعتبار قال هنا أما الأمر لا لعله طريق الإيجاب فلا مشقه فيه وحينئذ مقتضى الحديث أنه لم يوجبه عليه هذا المراد الذي يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب السواك على على الامه وان كان أمر به أمر ندب وذلك لا ينافي تصريحه بالأمر على طريق الندب وقال في البحر في استدلاله بالحديث فيه نظر يعني الاستدلال بهذا الحديث على قولي بكوني ليس مامورا بحقيقه فيه نظر لان المراد أمر لا أمر امرا لا أمر ندب بدليل روايه البزالي في مسنده صحت لفرضت عليه لو صحت هذه الاشكال تبطل استدلاله من من اصل لا عليه لا امرت ولا فرضت عليه ولا شك أن الفرض المراد به الا اجاب وكذلك قول عليه الصلاه والسلام لبريره قد اعتق تحت عبد لو راجعتيه فقالت بامرك يا رسول الله فقال لها انما انا شفع بامرك قال لا ليس بامر مع كوني امرها امر ماذا أمر ندب وقيل ان المراد به ماذا الشفاعه نفى الأمر في الصورتين الذي هو الامرتم بالسواك من قوله لا انما انا الشافع مع ان الفعل فيهما مندوب فدل على أن المندوب ليس مامورا الجواب كما ذكرنا المراد بها هنا في الصورتين أمر ايجاب أي امرتهم أمر جزم وايجاب ولهذا قيده به بالمشقة وهي لا تكون في غير أمر الإيجاب على قول كثير من وكذا خبر برير يفيد أن الأمر للوجوب ثالثا من الادله على انه غير مامور به حقيقة قالوا لو كان مامورا به لعصى بتركه لعصى بتركه لكنه لا يعصي ذلكن لا يكون عاصيا فلا يكون المندوب مامورا به اذا لو كان المندوب مامورا به لكان ذلك له يسمى ماذا يسمى عاصيا لأن تارك الامر يسمى ماذا يسمى عاصيا ومن ترك المامور المندوب لا يسمى لا يسمى عاصيا اما الملازمه فلان المعصيه مخالفه الامر لقوله تعالى هذا المراد به بالمعصيه مخالفه الامر والمعنى عصيتني بمخالفه امري فلو كان المندوب مامورا به لعصى تاركه لانه مخالف للامر ومخالف الامر عاص وأما أنه لا يعصي بترك مندوب هذا باتفاق يعني مقدمه أن تارك المندوب يسمى عاصيا لقوله تعالى فعصيت امره ثانيا المندوب لا تاركه لا يسمى عاصيا حكي الاجماع فيه من كان في المذهب عندنا حنابله في خلاف هينادي الحكي الاجماع على أن تارك المندوب لا يسمى لا يسمى عاصيا وتم قول عند الحنابل يسمى يسمى عاصيا ورد قال الغزالي رد قولهم هذا قال الغزالي ابو حامد اما قولهم انه لا يسمى عاصيا فسببه أن العصيانه اسم ذم من اسم ذم وقد أسقط الشارع الذم عن تارك المندوب كما عرفنا اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه أثيب فاعله دل عليها الدليل الشرعي لم يعاقب تاركه دل عليه الدليل الشرعي فاسقطه الشارع اذا لا يسمى عاصيا لكون الشارع قد اسقط الذمه والعقابه له وإنما يسمى عاصيا إذا كان لم يسقط الذمه ولم يسقط العقوبة فسببه أن العصيان اسم ذم وقد اسقط الذم عنه نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا يعني تارك المندوب يسمى ماذا يسمى مخالفا لانه خالف الامر ويسمى كذلك غير ممتثل لانه لم يمتثل الامر كما أنه لو عمل ووافق سمي موافقا ومطيعا قال في التحبير ثم يسمى عاص سلم في في التحبير انه ماذا انه يسمى عاصيا قال ابن عقين هذا قياس المذهب هذا قياس المذهب لقول أحمد في تالك الويطري رجل سوء راجل سوء ولا يقال ذلك الا اذا كان عاصيا وهو مقتضى اللغة لأن كل ما أطاع بفعله عصى بطركه يعني الاصل لو سمي عاصيا لا نعم منهم هكذا الذي اراد تقريره أنه لو سمي عاصيا لا ما نعم منه يلزم ماذا لكنه قيده بمعنى ماذا مقتضى اللغه فلا يلزم حينئذ ترتب العقاب فياتي حينئذ لا بد ان يفصل فيقول كل من عصى لمخالفته الأمر قد يعاقب وقد لا لا يعاقب صحيح بناء على ماذا على أن مطلق المعصية إنما تقابل مطلق الأمر الامر من كان او او لا حينئذ العقوبه مرتبه على ماذا على أحد نوعي ما يصدق عليه أنه امر اذا الذي أراده في التحبير والشرح أنه لو قيل بان تارك المندوب يسمى عاصيا قال نعم يسمى عاصيا وهذا مقتضى اللغة لانه خالف الامر لكن لا يرز من ذلك ان يكون معاقبا مذموما فوصل في في الامر قال لأن كل ما اطاع بفعله عصى عصى بتركه وقال يقال خالف امر الله إذا اهمله أو داوم داوم عليه داوم عليه قال في الإنصاف قال أحمد في من واظب على ترك سنن الصلاه رجل سو يعني روايتان علي أحمد احمد رجل سو قال في ترك الوتر وقالها في من داوم على ترك سنن الصلاه الرواتب يقال فيه رجل سو ونقل ابو طالب أو ترك سنه سنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عام مطلق السنة يقال فيه رجل رجل سو ومن ترك سنة من سننه فهو رجل سو مطلقا هذا اعم اذا ثم روايه تتعلق بترك الوتري رجل سو ثم روايه تتعلق بماذا ترك سنن الصلاه ان عظيمه مكمله لليل الصلاه ثم روايه كل من ترك سنة يسمى ماذا رجل سو ولذلك اخذ المرداوي بان قياس المذهب كما نقل عن عمن علي بن عقيل ان قياس المذهب أن كل تارك للمندوب يسمى عاصيا لهذه الروايات الثلاث لانه أطلق رجل سوء على من ترك سنة واحدة فكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة قيل فيه رجل رجل سوء وقال القاضي يأثم عمما اذا يعصي وياءثم لكن في نظر هذا في في التسميه والاسماء عمروها اوسع لانه قد يقال بان مقتضى اللغه هو الاصل اما الاثم وعدمه فلا شك أن الدل الشرعيه قاطعه بأن تارك المندوب لا ياثم قال في الفروع ومراده لانه لا يسلم من ترك فرض اوله له قال القاضي ماذا ياثم يعني بترك المندوب قال في الفروع ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض بمعنى أنه ياثم لماذا لكونه سيكون وسيلة إلى ترك فرض وما كان وسيلة إلى ترك فرض يكون ماذا محرما يكون من هذا الاعتبار الثمه وإلا فلا ياثم بترك سنه وانما قال هذا الامام احمد في من تركها طول عمره أو أكثره هكذا اوله صاحب الفروع فإنه يفسق بذلك رجل سوء ويفسق اذا داوما على ترك السنه أو كان من شانه في أكثر احواله أنه لا ياتي بالسنه رحمه هذا كلام في السنن ليس في الواجبات وفعل المحرمات فانه يفسق بذلك وكذلك جميع السنن الراتبه اذا داوم على تركها لانه بالمداومه يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة لانه غير معتقد لكونها سنة وكلام الامام أحمد خرج على هذا وكذا قال في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز واحتج بقول الامام احمد في الوتري ثم قال وهذا يقتضي أنه يحكم بفسقه وقال في الرعايه وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبه اذا هذا خلاف عندنا في في المذهب يا معاشر الحنابل قال الطوفي قولكم لو كان مامورا به قولكم لو كان مامورا به لعصى تاركه إن عنيتم أن المأمور مطلقا يعصي تاركه فهو ممنون ان المامور مطلقا هكذا كل مامور ينعصى تاركه او لا ممنوع لماذا من المأمور به ما لا يعصي وهو وهو الندب قال كما ان فاعل المنهي مطلقا لا يلزم أن يكون عاصيا صحيح او لا فاعل المنهي يلزم من ذلك كل منهي يكون عاصيا لا لأن من المنهي ما هو المكروه ففاعل لا يسمى عاصيا كذلك المأمور منه ما هو, ما ما هو منذوب لا يسمى تاركه عاصيا فحملوا على على النظير قال بدليل فاعل المكروه ثم يلزمهم نعم قال كما أن فاعل المنهي مطلقا لا يلزم أن يكون عاصيا بدليل فاعل المكروه ثم يلزمهم أن المكروه ليس منهيا عنهم لانه مقابل المندوب وان عليتم أن المأمور الجازم يعصي تاركه فهو مسلم المندوب الا المامور الجازم يعصي تاركه مسلم لانه واجب لكن المندوب ليس مامورا به جزما حتى يعصي تاركه رابعا الأمر اقتضاء جازم لا تخير فيه معه وفي النذب تخير يعني قالوا فرق بين النوعين الواجب لا تخير فيه فهو مامور به المندوب فيه تخيير في تخيير اذا لا يسمى من لا يسمى به ورد بالمنع وان سلمنا فالمندوب كذلك لأن التخيير عباره عن التسوية والمندوب ليس فيه تسويه مطلقه صحيح المندوب فيه اف افعل ان شئت توتر ان شئت على السواء اما ان احدهما ارجح من الاخر الاباحه فيها تخيير والمندوب فيه في تخير لكن هل تخير في الاباحه كالتخير في المندوب الجواب لا التخير في الاباحه تسويه افعل لا تفعل إن شئت لذلك حينئذ استوى الفعل والترك سواء في الشرع ان فعلت لا ثواب ولا عقاب وان تركت لا ثواب ولا عقاب استوى اذا التسويه لكن المندوب في تخير لكن ليس على السواء لا شك ان الفعل أرجح ويتعلق به الثواب عين صار راجحا على على على الترك فصار الترك ماذا مرجوحا اذا لا يسوى بينهما ثم فرق بين النوعين قال لان التخيير عباره عن تسويه فاذا ترجح جهه الفعل ارتفعت التسوية واو فاطلاق التخيير على المندوب فيه توسع في في توسع وخامسا ولانه يصح نفي الامر عنهم رد بالمنع وقال ابن عقيل لا بد من تقييد في نفيه فيقال خالف امر الله في النفل كاثباته يقال أمر ندب وهذا لا يسلم من أصله بمعنى ماذا انه يصح نفي الأمر عنهم وهذا لا يصح الأصل الأصل الأصل لا يصح الا لكن هذا من أدلته بمعنى أنه يقال الراتب ليس مامورا به لا ليس بصواب بل الصواب انها مامور به وهم ارادوا ان يتوصل الى انه مجازا حينئذ نخلص إلى المساله الأولى وهي أن المندوب ليس مامورا به لا نقول حقيقه للمجابه بل هو ليس مامورا به لماذا لانه يصح نفيه وما صح نفيه فهو مجاز فليس بي بحقيقه وسادسا ولان الأمر حقيقة للايجاب ورد بأن الندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في بعضه قالوا في العدة والتمهيد وغيرهما وقال الشيخ تقي الدين بعد حكاه الخلاف التحقيق في مساله الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب يعني الأمر المطلق مطلق الأمر شيخ الاسلام رده الى ماذا الى هذه القاعده اذا قيل الامر المطلق هل دخل الندب ها اذا قيل الأمر المطلق الندب يدخل او لا يدخل في عبارتين جواب عندكم مطلق الأمر الامر المطلق اين يدخل اين لا يدخل مطلق الأمر يدخل والأمر المطلق لا يدخل إذن اذا إذا قيدنا الامر وقلنا الأمر المطلق لم يدخل ماذا الندب لانه حينئذ الأمر المطلق يرادف الأمر الجازم الامر الجازم ومطلق الأمر حينئذ يرادف ماذا القدر المشترك الذي هو مطلق الطلب الذي هو الاقتضاء قال رحمه الله تعالى التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الايجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون الا ايجابا الامر المطلق لا يكون الا ايجابا وأما المندوب إليه فهو مامور به امر مقيدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق هذا تفصيل الحسن بن شقيق الاسلام رحمه الله تعالى يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا اجاب ابو محمد البغدادي بانه مشكك كالوجود والبياض مشتت الذي يحتمل الذي الذي يحتمل ومر معنا في المنطق لكن الصواب انه يقال ماذا أنه حقيقة للادله السابق ولا يقال بانه مشكك اجاب القاضي بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلاله العام على بعضه وهو عنده ليس بمجاز إنما المجاز دلالة على على غيره والصواب انه حقيقه قال الطوفي قلت ما اخذ الخلاف في المساله تردد المندوب بين الواجب والمباح رادا ان يجعل لي المساله اصلا فيه في الخلاف أن المندوب متردد بين المباح وبين بين الواجب فمن حيث انه مقتضى ومستدعى ومطلوب ومثاب عليه اشبه الواجب الواجب مستدعى ومطلوب ويثاب عليه المندوب كذلك فاشبه الواجب فالحق به ومن حيث انه لا عقاب في تركه اشبه المباح فالحق به فجعل هذا محل التردد في الشبه ونحوي هو محل الخلاف والذي قدمنا به في أول المساله هو الاولى وهو امر هل هي حقيقه في الايجاب ام انها حقيقة في القدر المشترك ربط المسألة بهذا احسن من ربط الطوفي به في هذا الموضع قال وقد سبق بيان قصور المندوب والمكروه عن تناول التكليف لهما والماده في الموضعين متقاربه قال في البحر ثم قيل الخلاف لفظي سواء قلنا مامورا به أو ليس مامورا به سواء قلنا مامورا به حقيقه او مجازا الخلاف لفظي هكذا قال أكثر الصليين أن الخلاف لفظي وصرح بذلك المرداوي كذلك في التحليل والتحبير وهنا كذلك قال في البحر الخلاف لفظي اذ المندوب مطلوب بالاتفاق مطلوب به بالاتفاق كما قاله امام الحرمي وابن قشير فعلى هذا مطلوب في هذه المساله هل اقتضاء الشرع للمندوب امر حقيقة ام لا قال والصحيح انه معنوي خلاف معنويا خلاف معنوي وليس خلا وليس لفظيا قال وله فوائد احدوها قال المازني والابياني انما جعل الإمام الخلاف لفظيا لتعلقه ببحث اللغة وإلا ففائدتها في الاصول أنه إذا قال الراوي أمرنا أو امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فان قلنا لفظ الامر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه واضح وان قلنا انه يتردد بينهما لزم ان يكون مجملا ها خلاف معنوي اولى خلافهم معنى اذا قيل بانه حقيقه في الوجوب مجاز في الندب إذا قال الراوي أمرنا أو امر النبي صلى الله عليه وسلم حملناه على الوجوب واذا قلنا هو حقيقه في النوعين في الواجب والمندوب صار اللفظ مجملا صار اللفظ مجمل وبعض عمم ذلك في النهي كذلك في, في النهي لكن الشائع في في قال وان قلنا انه يتردد بينهما اللازم ان يكون مجملا وهذه المساله خالف فيها من وجهين احدهما البحث العقلي هل وجد في الندم حقيقة الامر أو لا والصواب انه وجد فيه حقيقة الامر لأن تعريف الأمر لا يختص بماذا بالواجب وإنما يشمل النوعين وياتي بحثه في محل ان شاء الله تعالى والثاني هل يسمى الندب امرا الجواب نعم يسمى يسمى امرا وحقيقه وهذا بحث اللغوي قد نوزع في في الامر الأول وكذا جعل ابن برهان من فوائد الخلاف ما لو قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا فعندنا يجب قبوله وقال الظاهرية لا يقبل حتى يعقن هذه مساله اخرى إذا قال الصحابي أمرنا هل نثق في الصحابي بانه فهم صيغه الامر فعبر عنها بأمرنا أو أن نقول لا بد ان ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو قال أمرنا ما نقل لفظ النبي صلى الله صحيح قال الظاهري لا نقبل انه للوجوب حتى ينقل اللفظ ليس حجه فيه في قول الصحابه وصاب ماذا انه اذا قال الصحابي امرنا الصحابه حجه فيه بلسان العرب وحجه في فهم ما اراده صلى الله عليه وسلم لا سيما اذا في ذلك قال لا يقبلوا حتى يعقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المندوب عندهم ليس مما به وعندنا مامور به الثانية انه اذا ورد لفظ الامر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فمن قال بانه حقيقه حمله على الندب ولم يحتج في ذلك إلى دليل لأن للفظ عنده حقيقتين احداهما بالإطلاق والأخرى بالتقييد وكما حمل عند الاطلاق على احداهما حمل عند التقييد على الاخرى التفصيل السابق ما ذكرناه ومن قال انه مجاز لم يحمله عليه الا بدليل هذا ليس عند الاصوليين على الاطلاق لماذا لا يشترطون ذلك وانما يحملون على ماذا عند الاصوليين يحملونه على اليقين كذلك ما هو اليقين الند ما هو المشكوك فيه هو الان تكليف اذا قيل امرنا صار تكليفا قطعا تعلق ب بالمكلف وما يتعلق بالمكلف على مرتبتين اما ندب واما هنا لا يراد التحريم ولا ولا قطع لانه وجود طلب ايجاد طلب فعل اذا اما ندب واما واجب ما هو الأصل الاصل اليقين الندب فلا نحمله على الواجب لانه مشكوكم به الا بقرينا وأما قول بعض بانه يحتاج إلى دليل لحمله على الندب هذا يتعتى على ماذا على مذهب البيانين ولا يتعتى على مذهب الصوري انتبه لهذه المساله قد يقال أمرنا أمرنا هنا مجمل وحينئذ حقيقة فيهما لا نحمله على الندب الا بدليل نقول لولا يرد دليل يعني منفك منفصل حملناه على الندب وانما نحمله اذا جاء الدليل على الوجوب لانه صار مترددا بينهما هذا يتمشى على قاعدة الاصوليين أنه لا يشترط القرين في المجاز وكذلك فيما هو مشترك قال هنا الثانيه الثنا قال ومن قال انه مجاز لم يحمل عليه إلا بدليل ليس على الاطلاق لان حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلاله ذكره سليم في التقريبه الثالثه لحمل لفظ الامر عند الإطلاق على الوجوب أو الندب وجها وقال في المحصول منشأ الخلاف ها هنا ان الامر حقيقه في ماذا فان كان حقيقه في الترجيح المطلق من غير اشعار بجواز المنع من الترك ولا بالمنع منه فالمندوب مامور به وان كان حقيقه في الترجيح المانع من النقيض فلا يكون مامورا بحاصل كلامه عبر عنه الزركشي أن الامر إن كان حقيقة في بقضي المشترك بين الوجوب والندب كان مامورا به وإن كان حقيقة في الوجوب فلا اذا واختلف في الندب هل مامور حقيقه هذا هو الصواب انه حقيقه لا لا مجازا قوله فقوله المشهور يعني القول المشهور عند الاصوليين ان المندوب أو الندب مامور به حقيقة لكن ترجيح باعتبار ماذا باعتبار المش بعتبار الشهرة او باعتبار قول الجمهور إلا اذا اراد الإخبار بكون هذا القول هو المشهور بقطع النظر عن كونه راجحا او لا لكن هو صرح في الشرح بماذا أن الترجيح من زيادتي لو لا قول لو لا قول هذا ان الترجيح من زيادتي لقلنا ماذا اراد الاخبار فقط لكنه اراد ماذا اراد الترجيح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين